الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشدر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان. الا تَقُوا فِي الْمِيزَانِ وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ فِيهَا فَاكهَةٌ وَالنَّخْلُ ذَاتُ الْأَكْمَامِ وَالْحَبُّ ذُو الْعَصْفِ وَالرَّيْحَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ بأي ربكمات كذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق ذا من مارد من النار فبأي آلاء ربكمات كذبان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 ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، فبأي آل ربك ما تكذبان؟ يسألون ما في السماوات والأرض، كل يوم له في شأن، فبأي آل ربك ما تكذبان؟ سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والانس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربك ما تكذبان ينصر عليكم أشواذ من النار ونحاس فلا تثأران فبأي آلاء ربك تكذبان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 ربكما تكذبان يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقذام فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون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 فيهن قاصرات الطرف لم يطمسهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربك مات كذبان كأنهن الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان فالجزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهامتان كبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان نضاختان كبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما فاكهة ونخل ورمان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 فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطمسهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على رفرف حضر بقري حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام